المنظومة الخاقانية نظم الإمام أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان رحمه الله أقول ما قال مواجيبا لأولي الحجر ولا فقر إِنَّ الفقر يدعو الى الكبر علموا في القول ابتلا و تعائدا بمولايا من شر المباهات و الفقر عوني على ما نويته وحفظي في ديني الى منتهى عمري واساله عني تجاوز في غاد فما زال ذا لذا عفو جميل وذا غفر ايا قارئ القران احسن اداءه يوضع لك الله الجزيل من الاجر فما كل من يتلو الكتاب يقيموه وما كل من في الناس يقريه مو مقري وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الاولين المقرئين ذوي الستر فللسبعه القراء حق على الورى لاقرائه القران رب هيم الوتر فبالحرمين ابن الكثير ونافع وبالبصره ابن العلاء ابو عمرو وبالشام عبد الله وهو ابن عامر وعصيون الكوفي وهو ابو بكر وحمزاته ايضا والكسائي بعده اخذ الحذق بالقران والنحو والشعر فاذ الحذق ماطل للحروف في حقوقها اذا رتل القرآن او كان ذا حدر وتوتيرن القران أفضل للذي امرنا فيه من فينا فيه والفكر ومهما حاده نادر ثلاثه رخص لا لا فيه اذ دين العباد الى اليسر الا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدري لي به من لم يكن منكم يدري ففي شوبات لو كان علمي ساقيتكم ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالذخري فقد قلت في حسن الآداء قصيداتاً رجوت الهي ان يحط بها وزري وابياتها خمسون بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الاثر وبالله توفيقي وادري عليه في اقاما كينا ايا سائرابه ومن يقيم القران كالقدحيفا فليكن مطيع لامر الله في السر والجهر الا علم اخي ان لنفصحه زيانه تي لا وتالم اد ما الذكر اذا ما تالت علي لسانه قلسانه واذهب بالادمان عنه اذ الصدر فأول علم الذكر اتقان حفظه ومعرفات باللحم من فيك إذ يجريك فكن عارفا باللحم كيما توزي له وما للذي لا يعرف اللحم من عذري وإن ألتا حققت القراءة فاحذار الزيادة فيها آل العون ذا القبر دين الحرف لا تخرج عن حد وزنه فوزن في الذكر من أفضل البري وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على ألا تزيد على عشري فبين إذا ما ينبغي ألتو بما هو وأدغم وأقفل حرفا في غير ما أسري وإن الذي تخفيه ليس وَبَيْنَهُمَا فوق فعرفه باليسري وقل إِنَّ تسكين الحور في جزمها وتحريكها للرفع والنصب والجري فحرك وسكن وقلط عن واصل ومكن وميز بين مدك والقصر وما المد الا في ثلاثة احروف تسمى حروفا اللين باح بها ذكري هي الالف المعروف فيها سكونها وياء وواو يس ما عن فدري وخفف وثق الوش دود الفك عميدا، ولا تفريطا في فتحك الحوف والكسري وما كان مهموزا فكن هميزا له ولا تهمي ذنما كان يخفى لذا النبري وإن تكوا قبل الياء والواوي فتحات وبعدهما همز همز على قدري ورقق بيان الرائي واللام البارب ليسانك حتى تنظيم القول كالذر وأنعن بايان العين والهائي كلما درست وكن في الدروس معتادي للأمر واقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر ولا تدغي من الميم ان جئت بعدها بحرف سواها وقبال العلم بالشكر وضمك قبل الواو كن مشبع له كما اشباع اياك نعبود في المرء وإن حرف كان من قبل مدغم كاخري ما في الحمد فامدده واستجري ما دت لي ان الساكينين فَأَصَارَكَ تَحَيِّكٍ كَذَا قَالَ ذُو الْقُبْرِ وَأُسْمِعُ رُفَنْ سِتَّةٍ لِتَخُصَّرَهَا بِإِذْهَارٍ قَبْلَهَا أَبَدَ الْدَهْرِ فَحَاءٌ وَقَاءٌ ثُمَّ مَاءٌ وَعَمْزَةٌ وعين وغيل ليس قولي بالنكر فهذه حوف الحلق يغفى بيانها فذلك بينها ولا تعصيا أمري ولا تشدو دننا التي يظهرونها كقولك من خيل لدى سورة الحشر وإظهارك التنوين فهو قياسها فاقسه عليها فزتا عيب البكري وقرب باقيت أشياء بعد لطيفات يلقى عنها باغد تعلمي بالصبر فالبن يوبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير دعاء أولاد الفجر أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر.